وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يعني بعد انقطاع يعني دام طويلا كنت قد شرعت في شرح ثلاثية الإمام المخاري اختصارا يعني لم أرد أن أتوسع كثيرا ولا أن, يعني أن ألت فقط الكلمات الغريبة وذلك من باب جمع بين الرواية والدراية قدر الاستطاعه من الإطالة نفعا للأخوة والأخوات وسبقت دروس كثيرة شرحنا من خلالها معنى الثلاثيات وتعداد الثلاثيات وأصحاب الصحابة الذين يسند عنهم الإمام البخاري هذه الثلاثيات ومفهوم الثلاثيات على الفهم الصحيح وغير ذلك مما قد تم ذكره في المقدمة ثم بعد ذلك شرعت في شرح الثلاثيات كما قلت بشرح مختصر نوعا ما وصلنا إلى الحديث الحادي عشر ألا وهو قول الإمام البخاري رحمه الله عز في صحيحه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيل بن أبي عبيد عن سلم رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يابن يا الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعونه يومئذ قال على الموت هذا الحديث رواه الإمام البخاري تحت باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا وقال بعضهم على الموت هكذا بوب الإمام البخاري هذا الحديث وكذلك ورد هذا الحديث ثلاثيا ولكن من رواية البخاري عن أبي عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال لي يا سلمة ألا تبايع قلت يا رسول الله قد بايعت في الأول قال وفي الثاني الإمام البخاري ذكر هذا الحديث تحت باب من بايع مرتين قول سلمة في الحديث بايعة النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها بيعة الرضوان والبيعة هي التأييد والمؤازرة والطاعة والمعاهدة في الحديث قوله عدلت أي ملت بعد المباعة عادل أي مال إلى ظل الشجرة ظل الشجرة هي الثمرة وهي الشجرة التي كانت عندها بيعة الرضوان وكان ذلك في عام الحديبية وقوله تحت الشجرة هي التي أنزل الله عز وجل في كتابه الكريم قال تعالى رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا في الحديث في قوله على الموت أي بايعوه على الموت وعلى عدم الفرار في الحديث كذلك يابن يا الأكوع هو المقصود به سلمة سلمة ابن الأكوع فقلت له يا أبا مسلم القائل هو يزيد ابن أبي عبيد وأبو مسلم هو سلمة سلمة يكنع بأبي مسلم قد أخبر السلامة رضي الله تعالى عنه وهو ممن بايع تحت الشجرة أنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الموت وهذا لا ينافي ما ورد في أحاديث أخرى أنهم كانوا يبايعونه على عدم الفرار والتوفيق في ذلك أن المراد بالمبايع على موت أن لا يفروا ولو ماتوا يعني مقبلين غير مدبرين وليس المراد في هذا الحديث أن يقع الموت ولا بد إذا المراد المبايعة على أن لا يفر وإن اقتبل أمر أن يموتوا في سبيل الله عز وجل أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة العهد من الصحابة أن لا يفر حتى ولو ماتوا في سبيله تعالى كان الصحابة في أكثر من موضع ينشدون يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا واعلموا أنما بايع النبي سلمة رضي الله عنه مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم طلب من سلمة أن يكرر البيعة وذلك تأكيدا كما قال بعض, الأخ... بعض أهل العلم بعضهم قال إنما ذلك كان بشجاعة سلمة فيكون في ذلك مزي وفضل لهذا الصحابي الجليل ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايع قعد قريبا واستمر الناس يبايعون إلى أن خفوا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يبايع للتوالي المبايع معه قال يقع فيها تخلل لأن العادة في مبدأ كل أمر أن يكثر من يباشوه فيتوالى فإذا تناها قد يقع بين من يجي إلى آخر تخلل وأقول هذا القول فيه بعد والله تعالى أعلى وعلم بعض العلماء قال لا يلزم من ذلك أي تكرار البيعة لسلمة لا يلزم من ذلك أن سلمة كان فيه يعني في شجاعة غيره لأنها لم تظهر شجاعة سلمة إلا بعد هذه الواقع بأحداث الله تعالى أعلى وعلم ولكن بعض العلماء قال لعل الأولى أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرس فيه الشجاعة والقوة والإقدام ولذلك قال أنه سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك والله تعالى أعلى وعلم بل ورد أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في الأول وفي الأوسط وفي الآخر ذكر بعض أهل السيار أن سلم بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات والله تعالى أعلى وأعلم مما يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد كالنكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك والله تعالى أعلى وأعلم هذا هذه الحادثة تسوقنا إلى الكلام إلى صلح الحديبية وصلح الحديبية عقد بين المسلمين وبين قريش وتمت بينهما هدنة بين الطرفين كان الأصل أن تبقى مدة عشر سنوات وأسباب هذه البيعة أو هذا الصنح يعني أحاول أن أختصرها إتماما للفائدة أن في ذي القعدة أو القعدة من العام السادس للهجرة أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيرة مع أصحابه إلى مكة وكان السبب في ذلك هو أداء العمرة فصار النبي صلى الله عليه وسلم وصار معه الصحابة وكانت يداد الصحابة 1400 من المهاجرين والأنصار، ولم يكن معهم إذاك أسلحة، لأنهم لم يكونوا ينوون قتال المشركين، لم ينو قتال قريش، فلبسوا ملابس الإحرام، وذلك تأكيدا لقريش أنهم يريدون العمرة ولا يقصدون الحرب، وحملوا بعض صيوفهم، وذلك حماية لما قد يعترض لهم في الطريق يعني لم يكونوا ينول القتال ولا الجهاد وإنما وصلوا إلى موضع ذي الحليفة أحرموا بالعمرة فلما اقتربوا من مكة بلغ قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم آت إلى مكة لأداء العمرة فبلغ الصحابة أن قريشا جمعت الجموع لمقاتلتهم وصدهم عن البيت الحرام فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أرسل صحدي الجليل عثمان رضي الله تعالى عنه عثمان بن عفان إلى قريش وقال له أخبرهم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وقال له أدعوهم إلى الإسلام وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات فيبشرهم بالفتح فكانت بشراء من النبي صلى الله عليه وسلم للمصطبعفين من المؤمنين والمؤنات في مكة أن الله عز وجل سينصر نبي صلى الله عليه وسلم وسيكون الفتح بإذن الله عز وجل قريبا وأن الله عز وجل سيظهر هذا الدين بمكة فانطلق عثمان رضي الله تعالى عنه فأتى قريشا فقاله إلى أين قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الإسلام ويخبركم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يأتي لقتالكم وإنما جاء للعمرة قالوا قد سمعنا ما تقول فانفذ إلى حاجتك يعني قالوا له كما في بعض ان إن أردت أن تعتمر أعتمر فعثمان معتمر ولكن عثمان احتبسته قويش فتأخر في الرجوع إلى المسلمين فخاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليه خاصة أن بعض الناس أشاع أنه قد قتل فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فتبادر الصحابة وهو تحت الشجرة فبايعوه على أن لا يفروا وهذه تسمى باعة الردوان فهذا الحديث إشارة من سلمة رضي الله تعالى عنه أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بايعه أكثر من مرة بطلب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسلت قريش عرى ابن مسعود الثقفي إلى المسلمين فرجع إلى أصحابه كما في البخاري فقال أي قوم اسمه أخواني وأخواتي كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يجلون النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي قوم والله لقد وفدت إلى الملوك وفدت إلى قيصر وإلى كسرى أو إلى النجاشي والله إني رأيت ملكا إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أو يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا يقول والله إن تنخم نخام إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده وهذا كما لا يخفى من باب التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومبحث التبرك مبحث يحتاج إلى تفصيل فإن التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من شعل أو بصاق أو غير ذلك هذا مما ولدت به أفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهو التبرك المشروع ويقول أي عروة وإذا أمرهم ابتدوا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له ثم يقول وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ثم أرسلت قريش في إرسال سهيل ابن عمر لعقد الصلح فلما جاء سهيل ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل أم لكم من أمركم وهذا نوع من أنواع التفاؤل للنبي صلى الله عليه وسلم تفاؤل باسمه سهيل أن الأم سيكون سهلا على الصحابة رضي الله عنه فجاء سهيل فقال هاتي اكتب بيننا وبينك كتابا يعني عقد وصلح فدع النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب وفي بعض الروايات أما الكاتب كان علي رضي الله تعالى عنه عن سائر الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب يعني قبل أن تصبح نبيا أو أن تقول بأنك نبي فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكتب باسمك اللهم ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب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 النبي صلى الله عليه وسلم كما لاحظنا في هذا في هذه الرواية التي في البخاري كان يسير على يعني كان يطلب أن يكتب شيء ولكن سهل يعترض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل اعتراض سهيل لأنها أمور لا تمس في أساس العقيدة والله تعالى أعلى وأعلم وهذا فيه لين من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكفار. شروط هذا الصلح تمت كتابة الصلح على عدة شروط كما يذكرها أهل العلم وذلك أن من أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه ومن أراد أن يدخل في عهد محمد صلى الله عليه وسلم من غير قريش دخل فيه الهدنة مدتها عشر سنين أن يعود المسلمون ذلك العام على أن يدخلوا مكة معتمرين في العام المقبل عدم الاعتداء على أي قبيلة أو على, أو على بعض مهما كان الأسباب أن يرد المسلمون من يأتيهم من قريش مسلما بدون إذن وليه بعد هذا الشرط ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وافق عليه إذا أراد رجل من المسلمين هرب من قريش أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبله إلا بإذن وليه ولكن خلاف ذلك وألا ترد قريش من يعود إليها من المسلمين طبعا صحابة بعضهم اعترض على هذا الشرط ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدن به فوافق الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منهم فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا قال فوالله ما قام منهم رجل لماذا هم في ملالس إحرام وصدتهم قريش وكانت هذه الشروط فيها قصوة وغير ذلك فالصحاب ما قاموا حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة هذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت عاقلة فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة ومن هنا يعلم أن بعض النساء عندهن مشورة ومشورة حق وصواب فيجب أن تسمع فلما ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لقي من الناس فقالت أم سلمة يا نبي الله أتحب ذلك أخرج ثم لا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك. أن أنت افعل قبلهم وبدأ أنت بنحر بدنك. وذلك في ذلك تحلل من العمر. وتدعو حالقك فيحلقك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن هذا هذه نشورة خير وإن كانت خرجت من امرأة فخرج فلم يكلم أحد منهم. حتى فعل ذلك نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رأوا ذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كان بعضهم يقتل بعضا غما هذا يعني هذا الرواية مختصرة وإلا من أس من أراد التوسع فليرجع إلى صحيح البخاري وإذا شروحاتي صحيح البخاري كفتح الباري لابن حجر العسقلان وابن وغيرهم وكذلك من أراد أن يتوسع فليراجع مرويات غزوة الحديبية جمع وتخريج ودراسة للدكتور حافظ بن محمد الحكمي من فضائل أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنهم ما رواه الإمام البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أنتم خير أهل الأرض، وكنا ألفا وأربعة مئة يقول: ولو كنت أبصر اليوم لرأيتكم مكان الشجرة. فنعود إلى هذه الوقفة. ولو كنت أبصر لرأيتكم مكان هذه الشجرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والذي نفسي بيده لا جلج النار أحد بايع تحت الشجرة. قال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ولا شك أن من رضي الله, الله عنهم فإنهم يثبتون على هذا الرضا الله عز جل أخبر أن الله رضي عنهم فلذلك بقي الله راضيا عنهم ولا يمكن أن يصحط الله عليهم وقد علم أنهم أهل للرضا كيف يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سيرتدون أو سيكفرون فيما بعد فالله لم يستثني أحد من أهل البيعة ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة أي كلهم من أهل الجنة الذين بايعوا الذين بايعوا طبعا الله عز وجل في هذه الآية يذكر عدة قضايا العجب كل العجب كيف ينكرها أهل الرافضة فالله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين فرضي عنهم وسماهم بالمؤمنين وأنهم الذين بايعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يعلم وعلم ما في قلوبهم فلذلك أنزل السكينة عليهم و جزاء شكرهم أثابهم فتحا قريبا وهذا من أكثر أو أكثر الأدلة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة في ردهم على أهل الرفض أو من تشيع وغلى فإن الله عز وجل قد رضي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيهم هؤلاء ثل العظام من الصحابة رضي الله عنهم في البخاري كما سقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم خير أهل الأرض وكانت يدالهم ألفا وأربعمائة قد يتساءل سائل يقول أين هذه الشجرة التي ذكر الله عز وجل في كتابه والتي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هناك حكمة وهي أن هذه الشجرة عميت عليهم وأخفيت كما سيأتي في بعض ذلك وذلك لألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير وهي المبايعة فلو بقيت لما أمن أو أمن من تعظيمها فبعض الجهال قد يعظمونها بل قد يعبدونها من دون الله عز وجل أو قد يشركون بها حتى فلا ربما ساق ذلك إلى الاعتقاد أن لها قوة أو أن لها نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها وإلى ذلك أشار ابن عمر رضي الله تعالى عنه بقوله كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى وقد يحتمل أن يكون معنى قوله رحمة من الله أي كانت الشجرة موضع رحمة ومحل لرضوانه لنزول الرضا على المؤمنين عندها والله أعلم هنالك آثار تدل على أن الصحابة لم يعرفوا مكان الشجرة وذلك فيما رواه قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبيه ووالد سعيد وهو المسيد أو المسيد قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها حاول أن يرجع إلى مكان الشجرة فلم يعرفها هناك كذلك آثار قال انطلقت يقول عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون قلت ما هذا المسجد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 وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم ويفهم من هذا الكلام أنه قاله من ذاب الإنكار في قوله فأنتم أعلم وهو على سبيل التهكم كما قال بعض أهل العلم وفي بعض الروايات أنه قال إن أقاويل الناس كثيرة من باب التشكيك وقد سقت أن في حكمة إخفائها عنهم من بالي من ذلك ألا تعظم أو أن يفتتن بها الناس ولكن قد يشكل بعض الآثار حول ذلك فقد وقع من حديث جابر قال لو كنت أبصر لا مكان الشجرة فقد يدل هذا وقد استدل به بعضهم على أن هذا على أن جابر أن رضي الله تعالى عنه كان يضبط مكانها بعينه. وإذا كان آخر عمره بعد الزمن الطويل يضبط موضعه ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها لأن ظاهر أنها حين مقالتي تلك كانت هلكت إما بجفاف أو بغيره أو بقطع وغيره واستمر هو يعرف موضعها بعينه والله تعالى أعلى وعلم قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني ثم وجدت عند, عند ابن سعد بإسناد صحيح يعني ابن حجر يصحح هذا الإسناد عن نافع أن عمر بلغه أن قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر بقطعها فقطعت عمر رضي الله عنه بلغه أن بعض الأقوام يأتون إلى الشجرة فيصلون عندها فتوعدهم ثم أمر رضي الله تعالى عنه بقطعها فقطعت وذلك درءا للفتنة وبعضهم ذكر وأن أرد الرجوع إلى نزهة المشتاق في اختراق في اختراق الآفاق وكذلك في تحليل السادد من انتخال القبور وقبورما السادد إشارة إلى أن في تستر فينا يقال كان همالك تابوتا لدانيال النبي دانيال. ثم إن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وجد بها القبر المذكور وكان بعض أهل الكتاب يديرونه على مجامعهم ويتبركون به ويستسقون به المطر إذا أجدبوا يعني هذا ويتبركون به إذا أجدبت الأرض وقل المطر أخرجوه فأمتروا به فأخذه أبو موسى رضي الله تعالى عنه وشق من النهر الذي على باب السوس خلجانا وجعل فيه ثلاث قبور بمطوية بالآجر ودفن ذلك التابوت في أحد القبور ثم استوثق منها كلها وعماها ثم فتح عليها الماء بابهم قال أنه أكثر من, من قبر وابابهم قال أن عمر الذي أمره بذلك والله تعالى أعلى وعلم عمر رضي الله عنه في سفر رأى أن بعض الناس يصلون في مكان مخصص فقال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنما هلك من كان قبلكم بهذا إنهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد من أدرك الصلاة فليصلي وإلا فليمض وهذا من ريوة ابن أبي شيبة وقال أهل العلم أنه صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مما فعلوا وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس كما أشرت قبل قليل في صحيح الأدب المفرد بإسناد حسن من ريوات عبد الرحمن ابن رزين قال أخرج لنا سالم بن الأكوى رضي الله تعالى عنه كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها بعض ريوات أنه لماذا قبلوا؟ لأنه بيده هذه صافح النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه إذا هذا باختصار إشارة إلى معنى هذا الحديث الذي يقول فيه سلم رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يبن ابن على تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا فباعت الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت وفي رواية من هذه سقطها كذلك وسنقف كذلك على حديث آخر لعله في الدرس المقبل ان شاء الله مما يدل على شجاعة سلمة وكيف أنه استنقذ بعيرا للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده في الحديث إن شاء الله لعله في القادمة بإذن الله هذه الرواية مما تدل على شجاعة سلمة وأنه ممن مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالشجاعة وأنه لذلك بايعه أكثر من بايعه والله تعالى على وعلم أتفي بهذا القدر وأصلى الله أن يبارك في الجميع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك